أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة.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 وَقَوْمٌ حِمْمٌ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ أَبْنَيْنَا هَا بَأْيِذٍ وَإِنَّا لَمُوسِعٌ وَلَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِحْمَ الْمَاهِذُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ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 فالذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر نوم جنون به بل هم قوم طاغون فَمَا عنهم فما أنت بمنون وذكر فإن الذكرى تنفع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 مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الطور وكتاب مسحور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء نورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون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 تعملون متكين على صور نصفة مزوجينهم بحور النعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيماننا الحقنا بهم الحقنا بهم ذرياتهم وما خلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لهم فيها ولا تاثين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 قنا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعر ترددص به ريب المنون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 مثله إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خلقوا من غير شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخالقون أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ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 إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بلفق لعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى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 ذلِكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ وَلَقَدْ جَاءَ أُمِّ الرَّبِّ مِنْ هُدًى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ إِنَّ يَدَ اللَّهِ لِعِندِهِ يُؤَخِّرُ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً فَوَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظن وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهتدى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ إِلَّا الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إلَّا الْلَّمَّ إِنَّ رَبَكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُوْنَ إِذَا شَأْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا تُمُوْنَ أَجْنَةٌ فِي بُطْونِ أُمْمَاتِكُمْ فَلَا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 ألا تذر وادرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء لوفى وأن إلى ربك المنتهى انَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ ذَاتِ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ أُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَوْغَنَا وَأَقْوَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ۚ النُّبُلَا وَثَمُودًا فَمَا أَبَقَ وَقَوْمًا حِمَىٰ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَضْغَمَ وَأَضْغَا والمُتَفِكَةَ أهوَ فَغَشَّها مَا غَشَّ فَبِأيِّ آلٍ رَبَّكَ تَتَمَارَ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ لَأَذِفَتِ لَأَذِفَهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَشِفَهُ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 سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ إِنَّ كُبُشَ عَن بِصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ لَجَذَاتِكَ أَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِدٌ مُقْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربهم أني مغلوب فانتصد ففتحنا أبواب السماء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 فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعوه إنا إذا لفي ضلال وسعر أهلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب نشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتق بهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطل فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر اننا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 124. وقال فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خيل من أولئكم